وَيُوحِي إلَيَّ أَنَّ السَّمَعَ نَفْرٌ لِلْجِنِّ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا تَمِيَّنَا كُرَآئَنًا عَنْ جَبَالٍ يَهْذِي لَنُشْرِفَ أَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى يَدُ الَّذِي لَمْ يَسْتَخْدِ فَاحِبَةً وَلا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ كَفَاءٌ وَأَنَّ وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن من الجن فزادوهم راقا وأنهم ضنوا كما ظننتم أبنى الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها جئنانا سان شديدا وشوبا واننا كنا نقود منها مقاعد مقاعدا فمن فاني الثني لا يجد له شيئا فقد وان أن أراد به ربهم رشدا وأنا من الصالحون ومن ذلك كنا طرائط قددا وأنا ظننا أن نعجز الله في الأرض أن نعجز الله في وَأَنَّ لَمَّا جَمَعْنَا مِنْ دَأَمِنَّ نَبِي فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّ مِنَّا من الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ سَيَتَحَرَّرُ رَجَا وَأَمَّا الْكَاذِبُونَ فَكَانُوا جَمَنًا لَحَطَبًا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْكَاذِبُونَ تَمَنَّى شِيَ نَسَاءٌ أَنَّكَ تَحَرَّرَ وَأَنَّ القاسقون فكانوا لجهنم حفظا وأن لم يقرموا على الطريقة لأسقيناهما غدقا لنفسنا مزيز ومن يعرض عن ذكر ربي وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ بِدَكَّ الْبَحْرَ فَكَانَ مَوْجًا جَمًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ قل إني لن يجيعني من الله أحد ولم أجد من دونه ممتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعطي الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن خالدين فيها أددا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن عدرين قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا إلا من تصان الرسول فينه يسلخ من بين يديه فانه يسلخ من بين يديه ومن خلفه رفذا ليعلم ان قد ابلغه رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحطى كل